بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ان كنت منه قليلا اوذ عليه ورتل القران ترتيلا إن 114. سنلقي عليك قولا ثقيلا 115. إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 116. إن لك في النهار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 يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إن مُرْسُولا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ رسول فَأَخَذْنَاهُ أخذا وَبِيلًا فَكَيْفَ تقول إن كفرت يوما يجعل الولد نشيفا السماء أم فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة أَمَّنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ الله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون من